Yeah.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 هم يهتدون افمن يخلقك من لا يخلق افلا تذكرون و إ ن تعدوا نعمه الله لا تحصوها إ ن الله لغفور رحيم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 قد مكر َََ الذين ََِّ من ِْ قبلهم َِِْْ ف َ أ َ ت َ ى الله َُّ بنيانهم ََُُْْ من َِ القواعد ََِْ فقر َََّ عليهم ََُِْ السقف َُّ من ِْ فوقهم َِِْْ واتاهم َ أ َُُ العذاب ََُْ من ِْ حيث َُْ لا َ يشعرون ََ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 ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه ظالمين انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء فلا إ ن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أ ب و ا ب جهنم ق ا ل د ي ن فيها فلبئس مثوى المتكبرين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 و ل ا آباؤنا ولا ح ر م ن ا من من دونه ش ي ء كذلك فعل الله ذ ي ن من ق ب م فهل على ا ل ر س ل إلا البلاغ ل ا ب م ي ن ولقد كل بعثنا في ى موسوعه ل ا ل ن ا ب ل ط ا غ و ت فمنهم من ه د س ا للعلوم ه ومنهم من حقت الاسلاميه ل ل ف ي ر اسماء ن الله ا ل ح ي ن إن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 ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أ ن ه م كانوا كاذبين ن إنما قولنا لشيء إذا أردناه إذا لشيء أ ن ق ولنبوءنهم له ك فيكون في والذين هاجروا في الله من الله ع د ما م ظ ل ا في الدنيا ح س ن ة ولاجر ا ل آ خ ر ة أ ك ب ر لو كانوا يعلمون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 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن و خ ر ه م إلى أجل م س م ى فإذا جاء أ ج ل ه م ل ا ي س ت أ خ ر و ن س ا ع و ل ا ي س ت ق و و ن ي ج ع ل ل ع ل ه م الاسلاميه ه م ل ح لا جرم أ ن لهم النار و أ ن ه م مفرطون تالله لقد ارسلنا الى امه من قبلك فزين لهم الشيطان اعمى لهم فهو وليهم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 من أ ن ف س ك ض ي ل ه ا ل ل ك م من أ ز و ا ج ك م بنين و ح ف د و راتب ز ق ك م من ل ط ي ب ا أ ف النابلسي ب ا ط ل ي ؤ م و ن ن ع م ة ا ل ه ه ف و ويعبدون ن من م دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات و ا ل أ ر ض شيئا ولا يستطيعون فلا تضرعوا لله ا ل أ م ث ا ل إ ن الله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون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 م و ن و ل ه النابلسي لكم ي للعلوم ا ل أ ن ع ا بيوتا و ج ع ل ل ك م من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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اسنانا وجعل, وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم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 ل ي ه م ا ل ق و ل ل إنكم ك ا ذ ب و ن و أ ل ق و ا إ ل ى ا ل ل ه ي و م ذ ا ل س ل م وضل ع ن ه م م ا ك ا ن يفترون و ا ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا وصدوا م ي ه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 ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 م و جرم و ع ه النابلسي و للعلوم ا ل ا س ل ا م ج ا ه د و وصبروا ا ثم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 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال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 ذ ك ان اتبع م ل ة إ ب ر ا ه ي م حنيفا وما كان من المشركين إ ن م ا ج ع ل السبت على الذين اختلفوا فيه و إ ن ربك ليحكم بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة فيما كانوا فيه يختلفون